بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم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 اَمَّنْ يُؤْمِنُ وَعَمِلَ صَالِحَاتٍ لَّهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَن دَادًا قُلْ أئنكم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 وقدر فيها فِيهَا في فِي أَضْعَتِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ وَقَدْ فِيهَا فِي أربعة أَيَّامٍ سواء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 قالتا أتينا طائعين قالت طائعي فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وزينا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 لو تكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمول إذ جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وَا مِنْ قَلْبِ ان إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرسِلْتُمْ بِكَافِرُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ ملائكة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 ونجينا الذين, آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمَنُوا وَكَانُوا يتقون ويوم يحشر وَكَانُوا الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ فهم اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلى النار فهم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 كانوا وقالوا لجنودهم لما وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا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 وذلك الظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن لهم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 ما وحق, عليهم القول وحق عليهم القول في أم من قر فِي من قبلهم من الجن والانس وحق عليهم القول في أم من من من الجن والانس انهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجذينهم أسوأ الذي كَانُوا يعملون كفروا عذابا شديدا أسوأ الذي كانوا يعملون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 بما كانوا بآياتنا يجحدون. بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا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 التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن في الدنيا وفي ولكم فيها ما أنفسكم ولكم فيها, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلن من, من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إرفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إرفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صلوا وما يلقاها إِلَّا إلا ذو حظ عظيم وما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 فَإِنْ سَبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ قَوْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّزْ وَرَبَتْ ومن آياته أَنَّكَ ترى الأرض خوشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهزت وربت إِنَّ الذي أحيا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 قُرْءَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أُنَادِيهُمْ نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ دَائِرٍ وَلَقَدْ آتينا موسى الْكِتَابَ فاختلف فِيهِ وَلَقَدْ آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بي بينهم. ولولا ربك بي بينهم وإنهم, لفي منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه. من رصيحة صالحا فلنفسه وَمَنْ أساء ومن أسأف فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام العبيد؟ إليه يرد علم إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ولا تضع إلا بعلمه. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد ويوم أين شركائي قَالُوا أَذَٰنَا كَمَا مِنَّا وَيَوْمَ من وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وظنوا مَا لَهُمْ مِنْ محيص وَظَنُّوا مَا لَهُمْ من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسوا قنوت لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر ولئن أذقناه رحمة من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 مسه الشر فذو دعاء قُلْ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل إن كان من عند الله ثم كفرتم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 فَيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ أَوَلَمْ على بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء ألا إنهم في مغية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء